وَمَا سَمِعْنَا بِهَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِن عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ انغ هو لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها الملؤ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد ليا مانا فاوقد ليا مانا وعلو قِينِي فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَاَخَذْنَا مَا هُوَ جُنُودُهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا غَمًّا آلَئِمَتَي يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 ناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون